بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم على رسول الله آله وصحبه وعلى بعد. وبعد مضى معنا في درس أمس هائدة لماذا سمي الحرف حرفا لماذا سمي الحرف حرفا من يجب عن هذا السؤال ولله جره ولله دره. عندك لماذا سمي حرفا اصح او الذي بجانب عندك لوقوعه طرفا في ماذا في الكلام و وقوعه طرفا في الكلام يعني هل بمعنى انه طرف لفظي او معنوي معنوي بأنه يدل على معنى غيره، انها يدل على معنى حغيره قام المؤلف رحمه الله تعالى فصل الثالث في جملة معانيه وأقسامه ذكر بعض النحويين للحرف نحو من الخمسين معنى و غيره معاني اخر و جميع ذلك مبينا في مواضعه ان شاء الله تعالى سيذكر عند كل حرف ما يتعلق به من المعاني في الكتاب و على هذه الخطه من اول كتاب الى اخره و هذه المعاني المشاره المشار اليها يرجع غالبها الى خمسه اقسام لماذا قال غالبها يعني هذه الاقسام هي غالبه وليست مستوفاه بل هناك اقسام غير هذا قال إلى خمسة اقسام معنى في الاسم خاصة كالتعريف يعني على التعريفيه ومعنى في الفعل خاصه كالتنفيس معنى السين وسوف ومعنى في القيمه خاصة كالنفي والتوكيد ادوات النفي وادوات التوكيد وربط بين الاخردين حروف العطف العاطفه بين الاخردين العطف نحو جاء زيد وعور وربط بين جملتين هذه حروف العطف الذي تعطف الجملة على على جملة قال في نحوي جاء زيد وذهب عور وإنما قلت يرجع غالبها لأن منها ما هو خارج عن هذه الأقسام يعني الخمسة كالكف والتهيئة والإنكار والتذكار الكف يعني الكف ما قبلها العمل وهذا أكثر ما يقع بما قال وغير ذلك مما سيأتي ذكره قال وأما, وأما أقسام الحرف ثلاثة أقسام الحرف ثلاثة من حيث الاختصاص والاشتراك من حيث الاشتراك بين بين الاسم الفعل أو من حيث الاختصاص بأحدهما فهذا التقسيم هذا هو اعتباره قال ذات بالاسم بالفعل مشترك بين الاسم والفعل المختص بالاسم فلا يخلو من أن ينزل منه منزله الجزء او لا فان تنزل منه منزله الجزء لم يعمل كلام التعريف وان لم يتنزل منه منزله الجزء فحقه ان يعمل لان ما لازم شيئا ولم يكن الجزء منه اثر فيه غالبا أثر فيه غالبا، فالملازم لها تأثير، لا تأثير حتى في واقع الحيران، فالرجل الذي يعني لازم يعني رعا يعني راعي الابل يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه؟ وغذى الخلوف الفدادين أصحاب الوبر، فمن أطال الملازم المكث الرجل لا بد أن يتأثر به لا بد أن يتأثر به فإذا كان بعيد ان طلع يعني ماذا تأثر من يرعاه ببعض أخلاقه وببعض قسوته شدته والله المستعان وكذلك من يرعى الغنم يا الغنم تختلف يعني احوالها جدا متباينه فمنها السريعة ومنها البطيئه ومنها المعانده ومنها غير المعانده منها ذات الهدوء منها ذات يعني كثيره الحركه ومنها الذي تحب النطح يعني واصل تحب تتناطح مع صاحباتها ومنها التي لا تحب هذا ومنها الجمة ومنها القرنه ومنها ما هي سريعه في السير ومنها ما هي متاخره في السير الشاهد ان الغنم اصناف وأخلاقه ومواقفه متعددة جدا تتعدد جدا لذلك الراعي للغنم ماذا يكتسب السكينه والوقار السكينه والوقار في رعاة الغنم سبحان الله والله المستعان والله المستعان كل من لازم شيئا أثر فيه غالبا وفي هذا بارك الله فيكم هذه عبره فيها الرد لمن يقول ماذا أنا أقال السلان ما أتثر به أنا أقال السلان أستهد من علمه يا أخي كلام قعفر بن سليمان الضبعي رافضيا كالحمام كان ذو سمت وهدوء وتماوت جدا فماذا اغتر به اغتر به امام من ائمه الدنيا امام من ائمه السنه اغتر به عبد الرزاق الصنعاني فدخل عليه بعض التشيع من مجالسته لمثل هذا الرجل ولم يكن دعاه او كذا فلما ناقش أهل العلم ناقشوا الامام عبد الرزاق الصنعاني وردوا عليه وبينوا له الزلة الذي وقع فيها قال غرني سمته يعني أنا ما كنت لأتأثر بهذا الباطل لكن غرني ماذا غرني سمته سبحان الله قال قال قال لان من لازم قال لان لان ما لازم شيئا ولم يخلق الجزء منه اثر فيه غالبا واذا عمل فاصله أن يعمل الجر لان لانه العمل المخصوص بالإسم ولا يعمل الرفع على النصب الا لشبهه بما يعملهما كانه أخواتها إنما أخواتها ماذا أشبهت الفعل فأن و... ان معناها أؤكد تشبه الفعل أؤكد وليت تشبه الفعل أتمنى ولعل تشبه الفعل أترجى وأتوقع وماذا وكأن لا تشبه الفعل أشبه وأماثل أمثل أشابه ولكن تمثل الفعل وتشبه الفعل ماذا استدرك هذا هو قال ولا يعمل رفع النصف إلا شبه بما يعملهما كان وأخواته فإنها تنص... نصبت الاسماء ورع... الإسم ورفعت الخبر لشبه بالفعل في اوجه المذكورة في موضعها أي من كتب النحو قال ولولا شبه الفعل لكان حقها أن تقر لأنه الأصل وقد قر بلعل في لغة عقل منبهة على الأصل فقلت دعي أخرى ورفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب فقلت دعي أخرى ورفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب وقال الآخر لعل الله فضلكم علينا بشيء ان أمكم شريم لعل الله وهي حرف جر في زيد عنده عقيل خاصة فهي تعتبر شاذه عن حروف الجر قال واما المغتصب بالفعل فلا يخلو ايضا من ان ينزل منه منزله الجزء او لا فأنت تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل لم يعمل كحرفة كحرف كحرف التنفيس سين سوف وأيضا كأل أل ال ماذا يعني ماذا عفوا الفعل آه أيضا ماذا يعني كلام كلام يعني هذه نزلت منزلة الجزء لكنها يعني لها انفصال عن الفعل قال فإن تنزل منهم من وزيئت الجزء إلى يعمل كحرف التنفيش وإن لم يتنزل وإيضا تأتي الثانية الساكنة اخر الماضي قال و... قال كحرف التنفيش وإن لم يتنزل منهم من وزيئت الجزء حقه أن يعمل وإذا عمل فاصله نعمل يعمل الجزم لأن القزم في الفعل نظير الجر في الاسم من حيث ماذا الاختصاص من حيث الاختصاص فالقر مختص بالاسم والقز مختص بالفعل ولا يعمل النصب إلى شبهه إلا لشبهه بما يعمله كان المصدرية وأخواتها أمن المصدرية وأخواتها نصبت الفعل المضارع لماذا أشبهت نواصب الاسم قال فإنها لما شابهت نواصب الاسم نصبت وأشبهت نواصب الاسم يعني صوريا أو حقيقيا صوريا فالنصب المضارع ان والنصب للاسم ان تشديد لكن اشبهت نواصب الاسم شبها صوريا ما معنى شبها صوريا مطلق المشابهه فقط من حيث انها الف ونون مثلا ما المعنى يعني لم تشبهها في الحقيقه من جميع الجهات لا وانما شبها صوريا الشبه الصوري يكتفى فيه الموافقه ولو في صوره الكتابه الشبه الصوري يعني من قواعده انه يكتفى فيه ولو بتصوير الكتابه هذا من قواعد الشبه الصوري قال ولولا ذلك لكان حقها ان تجزمه وقد حكي عن بعض العرب القزم بان, الجزم بأن صفحة 226 إلى صفحة 227 من نفس الكتاب من نفس الكتاب هذا عند قوله أن راجع صفحة 226 إلى 227 من نفس الكتاب قال ولن ولن هذه أيضا تراجع نفس الكتاب صفحة 272 صفحة 272 قال وسائت الكلام عليه اعطينا كم الصفحات التي ستاتي قال وعمل المشترك حقه الا يعمل الحروف المشتركه حقها ماذا الا تعمل هذا الاصل فيها لعدم اختصاصه يعني الحرف المشترك لعدم اختصاصه الحرف المشترك بأحدهما يعني اما بالاسم وحده او بالفعل وحده فعل مضارع قال وقد خالف هذا الاصل احرف تصال في هذا الأصل احرف لماذا جمعها على أفعل لقلتها قال أحرف على وزن فعل لأن حروف جمع كثرة وأحرف جمع ماذا جمع قله قال منها ماء الحجازية عملها الحجاز عمل ليس ليشبهها بها, بها واهملها بنو تميم على الأصل منها قوله منها ماء الحجازية هذه من ماذا تفيد التبعيد من هذه التبعيض تدخل على اسم عام ضابطها أنها تدخل على اسم عام ويحل محلها كلمة بعض في الكلام تدخل على اسم عام ويحل محلها محل ويحل محلها كلمة بعض في الكلام قالوا أهملها بن تيميم على أصل أهملها الاهمال عدم الاعمال عدم الاعمال يجعلون ما بعدها مبتدأ وخبر حتى انهم يذكرون من الطرائف يعني أن رجلا مر فسأله آخر إلى أي القبائل تنتسب فاتاه بجملة فيها ما بعدها وابتدأ خبر ماذا تشعر هذه الجملة أنه ماذا أتاه بجملة بعدها أتاه بجملة فيها ما بعدها مبتدأ خبر أيش معنى هذا أنا ماذا يعني انا تميمي حتى نضمها بعضهم نضم هذه القصة فقال ومهافف الأعطاف قلت له انتسب فعجاب ما قتل المحب حرام أي ما قتل المحب حرام لو كان حجازي ماذا سيقول ستعمل عمل كان عمل ليس ما قتل المحب حراما سينصبها يعني بمعنى أني أنا ماذا أني أنا رجل من بني تميم وما عندي بعد ما ابتدأ الخبر ما بعد ما عندي الخبر لا ت... يعني لا تعمل عمل ليس أصلا هذا يذكرونه من الله الطائف طيب إن شاء الله إلا الله